يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بِمَا في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي 키isü howe interpreteligi kaamine scosedus Heemane إ فَتِ مِنكُمنُ عَِّدُط إفَتَ بِأَهُ كَوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نَسُ اللهَّ فَنَسَهُم إِنَّ المُنَافِ قينَهُ لِفَاسِقُ وَعددَ اللَّمُنَافِ قينَ وَمُنَافِ قاتِ فار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب